Bسم الله الرحمن الرحيم 1. og l'etakum minnkum æmme yedjoon æl al-khyr 2. og y'eomrurun bil-marrúf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 هذا مجلس جديد من مجالس دروس رياض الصالحين ولزال حديثنا في ذكر الفوائد الطربوية في حديث الغلام والساحر وهذا هو المجلس الخامس من دروس شرح هذا الحديث وقلنا بأن هذا الحديث نموذج لكل داعية إلى الله عز وجل يدعو إلى الله تعالى بإخلاص وصدق ويريد التمكين لدين الله جل وعلا إذا أردت التمكين لدين الله عز وجل فاصدق في دعوتك وأخلص لله تبارك وتعالى في دعوتك ولا بد أن تعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل لا يمكن لها إلا إذا بذلت في سبيلها فهذا غلام بذل نفسه ليمكن لدين الله جل وعلا فهؤلاء الذين يريدون التمكين لدين الله عز وجل وهم لم يبزلوا لدين الله شيئا بل ربما تراهم يشاركون أهل الغفلة في غفلتهم وربما شاركوا أهل اللهو في لهوهم هذا الملتزم الذي يريد التمكين لدين الله عز وجل ولا زال مغرما بمتابعة المباريات الداخلية أو الخارجية هذا الملتزم الذي نبت الشعر في لحيته ولا زال يتابع بشغف اخبار المنديال ولا زال يبحث عن القنوات التي ستذيع مباريات كأس العالم في الأيام المقبلة هذا وإن زعم الالتزام ولكنه لا يصلح لكي يكون لبنة في التمكين لدين الله جل وعلا فهذا غلام صغير لم يلعب مع الصبيان ولم يله مع اللاهين بل تحمل أهم الدعوة وكان فردا وحيدا في مجتمع يموج بالكفر ومع ذلك وقف أمام الملك الظالم الذي حمل الناس حملا على الكفر بالله جل وعلا فما كان من هذا الغلام إلا أن بذل نفسه لكي يمكن لدين الله جل وعلا ومات هذا الغلام وأحيى الله تبارك وتعالى به قلوب شعب كامل وحدوا الله تبارك وتعالى ونبذوا الشرك والمشركين وتحملوا الإيذاء في سبيل الله تبارك وتعالى فحرقت أجسادهم ولكن ثبتت قلوبهم على الإيمان وعلى التوحيد فهذا نموذج للدعاة الصادقين وهو نموذج أيضا للآباء والمربين هذا الذي يريد أن يربي جيلا يحمل هم الإسلام هذا الذي يريد أن يربي جيلا يكون سبيلا للتمكين لدين الله تبارك وتعالى أقول له هذا نموذج من نمذج التربية قصة هذه القصة على ولدك وقف معه وقف به مع هذه الوقفات الطربوية ليتربى ولدك على علو الهمة وعلى محبة دين الله تبارك وتعالى وعلى تحمل المسئولية وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا نموذج حري بأن تم بدراسته وأن نهتم بأخذ العبر والعظات منه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه يعني بعد أن اشتهر أمر الغلام بعد أن قتل الدبة كما ذكرنا في اللقاء الماضي واشتهر الغلام بين الناس وأصبح حديث المجالس فسمع وزير للملك جليس للملك وكان قد عمي فسمع عن هذا الغلام فأتى إليه بهدايا كثيرة وأموال كثيرة فقال له فقال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال كل هذه الهدايا وهذه الأموال لك إن أنت شفيتني فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله أي آمن الجليس بالله فآمن بالله فشفاه الله هذا الجزء من الحديث فيه فوئة كثيرة الفائدة الأولى بيان ما عليه أهل الدنيا وأهل المال عندما يتعاملون مع الآخرين فبعض هؤلاء يظن أن كل شيء يشترى بالمال في بعض الناس أصحاب الغنى يظن أن يشتري كل شيء بفلوسه حتى ربما يظن أنه يشتري الناس بماله ويشتري الضمائر بماله ويشتري الزمم بماله فيعرض الهدايا ويعرض الرشاوة ويعرض الأموال بسخاء ظنا منه أنه لا يرد له كلام وأن ماله إذا تكلم فإن الكل سيفسح له وكل الأبواب المغلقة في وجهه ستفتح له بهذا المال بعض الناس أظن أن الكارت التاعه لو اتحط على أي مكتب لابد يهز المكتب ده ولو دخل على أي مكان لابد يفتح الأبواب المغلقة فهذا الجليس هذا الوزير ظن هذا الظن أنه بمجرد أن يقدم الهدايا للغلام فسيكون هو أول واحد يشفى عند هذا الغلام. ولكن حصل ما لم يكن في حسبانه وجد من يقول له لا أريد مالك في شيء وفر على نفسك هذا المال أنت ضعيف حتى وأنت صاحب مالك وبالفعل قال له الغلام لم يلتفت للمال يعني انظر إلى القلوب المعلقة بالله عز وجل لم يقل له الغلام وفر مالك مال إيه اللي انت جاي به قال إني لا أشفي أحد إنما يشفي إنما يشفي الله وتعالى طفين الفلوس؟, الفلوس لم يذكر المال لا بالمتح ولا بالزم وهذا إن دل فإنما يدل على تعلق قلب هذا الغلام بالإيه بالآخر مع ان معروف أن الطمع في المال وشهوة المال تكون عند الكبير أم عند الصغير عند الصغير أكثر يعني لو واحد عنده ستين سنة وشاب عنده عشرين سنة أيهما يحب المال العشرين سنة هذا الذي يطمع في المال هذا الذي يتعلق قلبه بالمال لكن هذا الغلام لما امتلأ قلبه بالإيمان وبطلب رضى الله عز وجل هانت في عينه كل الدنيا هانت في عينه الأموال لم يتاجر بالدعوة في سبيل جلب المال كانت هذه فرصة هذا بمال وهذا بمال وهذا يأتي بكذا فرصة فرصة ولكنه لم يجدها فرصة أبدا وإنما وجد الفرصة الحقيقية والفوز الحقيقي هو أن يشتري الآخرة أن يشتري الآخرة وأن يلتفت إلى هذه الدني يبقى أول فإذا نستفيدها إن أهل الغناء نسأل المال هؤلاء يظنون أنهم يشترون كل شيء بأموالهم وأيضا هؤلاء يزنون الناس ما معهم من مال يعني أهل الغنى تراه يتعامل مع الناس من منطلق الميزان بالمال معك إرش تكلمه معك إرش ما تكلموش لأنه يريد أن يتكلم مع من في مستوى فأظن أن المال هو الذي يتكلم والمال هو الذي يتكلم ولكن في الحقيقة إذا نظرت وجدت المال ضعيفا وجدت المال ضعيفا يعني هذا رجل أعمى ومعه كل هذه الأموال هل ردت عليه بصرة؟ ردت عليه بصرة؟ لم ترد عليه البصر. ولذلك إذا فاتك من المال شيء فلا تأسف عليه ولا تحزن عليه لأن المال لا يشتر الصحة المال لا يعود جارحة واحدة فخدت من الإنسان لو أن إنسانا فقد بصره كهذا الوزير لو دفع مال الدنيا كله لكي يرد إليه بصره ما استطاع إلى ذلك سبيل ولذلك في هذا أيضا من الفوائد أن المال لا يغني عن الصحة أن المال لا يغني عن الصحة ولذلك كن قرير العيني واحمد الله على العافية إذا من الله عليك بصحة وعافية فأنت زمال بل أنت ملك من الملوك وأنت لا تدري كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزك له الدنيا بحذافيرها أنت مالك وأنت لا تدري ولذلك المال لا يغني عن الصحة أبدا فأحمد الله عز وجل على العافية ولذلك لما وصف الله الدنيا وصف الله الدنيا في صورة الحديث اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وجينة وتفاخر بينكم وتكاسر في الأموال والأولاد كمثل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة <تصفيق> وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن هذه الدنيا لابد أن تكدر على أهلها مهما ملك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 إذن لا تفرح بالمال فإن المال لا يغني عن الصحة كم من إنسان معه من الأموال الكثير ولكنه خرم من نعمة الصحة فلا يغني عنه المال شيئا يريد أن يأكل أكلة تشتهيها نفسه ولكن الصحة تمنع ذلك ولا يستطيع أن يأكل هذه اللقمة وهذه الأكلة التي تشتهيها نفسه فإذن احمد الله على العافية ولذلك لما جاء رجل الى احد السلف واشتكى له الفاق اشتكى له الفقر والحاجه إن الدخل ما عادش إني مش عارف يوفي możη اللي عليها فقال له هذا العالم أراد أن يعلمه أنه في نعم لا تقدر بثمن فقال له أحقا معك صفقة أحقا معك صفقة بيعلي عينك, بيع عينك بألف دينار فقال الرجل لا قال بيعلي يدك بألف دينار قال الرجل لا قال بيعلي رجلك بألف دينار قال الرجل لا فقال له معك كل هذه الدنانير وتشتك الفقر معك كل هذه الدنانير وتشتقي الفقر نعم يا أخي أنت لو وزنت نفسك والله أنت أغلى من الزهب أنت أغلى من الزهب الزهب إذا ذهب يعود يعوض أما إذا فقدت جارحة منك وإذا فقدت شيئا من الصحة فلو دفعت له مال قارون لن تأتي به مرة ثانية فهذا رجل وزير جليس للملك معه الأموال ومعه ومعه السلطان ومع ذلك لم يغنيه ذلك عن الصحة شيئا قال كل ما ههنا لك أجمع إن أنت شفيتني <تصفيق> وهنا فئدة مهمة جدا وهي أن بعض الناس تتعلق قلوبهم بالصالحين وربما وصل هذا التعلق إلى درجة المغالاة إلى درجة المغالاة هذا الرجل هذا الوزير ذهب إلى هذا الغلم لما اشتهر بين الناس وهو يظن أن في يده المفتاح أن في يده الشفاء فهكذا قلوب بعض الناس تتعلق ببعض الصالحين وربما للأسف أشركوا بسببهم أشركوا بالله جل وعلا أوصلهم إلى أندات وهذا هو السبب في ظهور أول شرك في هذا العالم في قوم نوح عليه السلام هؤلاء القوم الذين غلوا في الصالحين هؤلاء الذين رفعوا الصالحين فوق منزلتهم بسبب تسويل الشيطان لهم وبسبب تزيين الشيطان لهم وقالوا لا تظرن آلياتكم ولا تظرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصره هؤلاء خمس من الصالحين كانوا في قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح عليه السلام أن ينصبوا لهم تماثيل وأن يضعوها في أماكن هؤلاء حتى يتذكروا عبادتهم فينشطوا لعبادة الله عز وجل فلما مات هذا الجيل ونسي العلم عبد هؤلاء من دون الله عز وجل جاءت الأجيال بعد ذلك فزين لهم الشيطان ان آباهم كانوا يستسقون بهؤلاء وأن هؤلاء لهم نفس عند الله جل وعلا وأنهم يملكون انزال المطر وغير ذلك من الأمور فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الصالحين فقال اللهم لا تجعل قبر وثنى. وثنى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة بصور الصالحين فقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد لأن الناس تفتن بهذا الناس تفتن بهذا التصور يعني ممن تشر في جمالين مثلا هذه الأضرحة وهذه الموالد التي يشرك فيها بالله جل وعلا والتي يكفر فيها بنات الله تبارك وتعالى بالأمس فقط منذ يوم أو يومين كان هناك في القاهرة احتفال بمولد علي زين العابدين رضي الله عنه عن أبيه هؤلاء الصوفية الضلال الذين أنشأوا هذه الموالد منذ دخول الشيعة إلى مصر منذ زمن العبيديين هذه الدولة الكافرة التي زعمت محبة آل البيت وآل البيت براء من هؤلاء وسنبين بإذن الله تعالى بعد درسين في رياض الصالحين مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة وكيف كان إكرام الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضوان الله عنهما وعن الجميع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يكرمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنهما من المحب الحقيقي لآل البيت أهم نحن أهل السنة والجماعة أم هؤلاء الشيعة الضلال وهؤلاء الصفية الضلال هؤلاء الذين يزعمون محبة آل البيت فاتبعوا العبيديين في إنشاء الموالد والأضرحة التي يشرك بها يشرك بسببها يشرك بالله تبارك وتعالى وتقام أي يقام الفسق والفجور في هذه الموالد فأتوا بصور في بعض الجرائد أتوا برجال ونساء يتراقصون في مولد علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا وهم يرقصون الرجال والنساء يرقصون بالأسياخ ويرقصون بالثعابين واختلاق بين الرجال والنساء ونساء جلسنا يشربنا الشيشه ونحن ذلك هذه الموالد التي يدار فيها من الفسق والفجور والاشراك بالله تبارك وتعالى السبب فيها والسبب في فعلها هي الغلو في الصالحين هي الغلو في الصالحين اذا جئت لهؤلاء الصوفيه الجهله الضلال وقلت وقلت لهم هذا شرك هذا حرام يقول لك عدو الأولياء عدو آل البيت هؤلاء أعداء آل وهكذا والعياذ بالله فإذن هذا الغلو المقيت في الصالحين هو الذي أدى إلى حصول الشرك ولذلك الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يحذروا من وسائل الشرك ومنها الافتتان بصور الدعاة وبصور العلماء يعني ما مثلا بعض النتائج ظهرت حديث فيها صورة شيخ من المشايخ مثلا وتجد الناس يعلقون هذه النتيجه لان فيها صوره الشيخ فلان لما تيجي تقول له دي حرام يقول لك حرام يا عم الشيخ انا معلق واحده مغنيه ده انا معلق الشيخ فلان رضي الله عنه وارضاه الموضه اللي طالعه في التكات الجديد تلاقي واحد معلق صوره الشيخ محمد حسان على التيك توك وار يعني بدل ما يحط جورج وصوف ولا غيره لا يحط الشيخ محمد حسان يعني واد ملتزم يعني هذا ليس التزام هذا جاهل هذا جاهل إن واحد يعلق صورة أحد المشايخ وكاتب قناة الرحمة أو كاتب الرحمة أو نحو ذلك هذا جاهل ليس بملتزم ليس عنده علم فليتب إلى الله عز وجل من هذه المنكرة ومن هذا الغلو فهذا الغلو في الصالحين هو شيء مقيط بغيط في دين الله تبارك وتعالى يجب التحذير منه لا يجز تعليق أي صورة حتى لو كانت للعلماء حتى لو كانت للدعاء وحتى لو كانت للمجاهدين والمصلحين لا يجوز أبدا تعليق التصوير فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الأحاديث الكثير الشاهد أن هذا الجليس هذا الوزير ذهب وقد تعلق قلبه بهذا الغلام أن هذا الغلام هو الذي يشفي من الأمراض وهنا يأتي دور الداعي الصادق إذا رأى قلوب قد تعلقت به عليه أن يخلق عليه أن يقطع هذا التعلق عليه أن يقطع هذا التعلق من جزور ولذلك قال مبادرا هذا الجليس لما قال له هذا القول المنكر قال قال له إني لا أشفي أحدا اني لا اشفي احدا هذا التعلق اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى انما يشفي الله تعالى فالداعيه الصادق هو الذي يعلق قلوب الناس لا بشخصه وانما بمن بالله جل وعلا وهكذا أقول لكل ملتزم سلك الطريق الى الله لا تتعلق بالاشخاص فان الأشخاص ميتون سيمتون بعد ذلك فإذا تعلق قلبك بشخص فاذا ضل الشخص ضللت معه وإذا مات الشخص انتكست بعد موته ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه قولته الخالدة المشهورة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فإن الله حي لا يموت هذه الدعوة الصديقة وهذا هو السبات والتثبيت من الله عز وجل ولذلك ثبت الله عز وجل المسلمين بأبو بكر رضي الله عنهم وأمار الله الطريقة للمسلمين بأبو بكر رضي الله عنهم بهذه الكلمة الخالدة لأن هناك من الناس من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الزكاة التي كانوا يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر أن يعلق هذه القلوب بالله جل وعلا لا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه القولة فإياك أن تتعلق بالأشخاص فإن الأشخاص الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة ثم إنك إذا رأيت منهم زللا وقد تعلق قلبك بهم وهذا نراه من بعض الناس أنه إذا اتخذ فلانا وعلق قلبه به فإذا ضل أو انتكس أو بدرت منه بادرة تخالف الالتزام تراه يصد عن الالتزام تراه يكره الالتزام بسبب تعلق قلبه بهذا الشخص نقول له لا تعلق قلبك إلا بالله لا تعلق قلبك إلا بالحي الذي لا يموت فإن, الحي فإن الإنسان الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإذن الداعية يعلق قلوب الناس بالله لا بشخصه ولا باسمه ولا بدعوته وإنما يعلقهم بالله تبارك وتعالى ويعلق قلوبهم بالطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويقول لهم كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله عليه إذا اثنى عليه أحد يقول رحمه الله يقول ما مني شيء ما عندي شيء ما لي شيء انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي ما عندي شيء ما مني شيء ما لي شيء انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي انا خدام لدين الله عز وجل انا لست اهدي احدا انا لست أف أفعل شيئا وإنما الذي يهدي هو الله جل وعلا وإنما أنا سبب من الأسباب ما عندي شيء ولا لي شيء ولا مني شيء أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أثنى عليه الناس إذا أثنى عليه الناس فكان رضي الله عنه يبكي يبكي ويقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أحسن مما يظنون واجعلني أحسن مما يظنون هكذا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى لا يعلقون الناس بأشخاصهم ولا بأسمائهم ولنعلم جميعا أن الدعوة لا تتوقف على اسم من الأسماء ولا على شخص من الأشخاص ولا على جماعة من الجماعات ولا على قناة من القنوات ولا على جهة من الجهات إنما الدعوة هي دين الله عز وجل يصطفي لها من شاء من عباده ويظهر الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد في كل فترة من الفترات ربما ينظر الناس في الأفق فلا يرون من يحمل الراية فيقيد الله تبارك وتعالى للأمة من يجدد لها أمر دينها وهذا نراه واضحا جليا من هذه من هذه الطفرة ومن, هذه الـ الـ ومن هؤلاء الدعاء الذين يظهرون على الساحة في هذه الأيام دعاة لم يكن يعلم أحد عنهم شيئا وفجأة ظهرت هذه الأسماء وأصبحت لهم كلمة وأصبح لهم كلمة مسموعة وهذا الله عز وجل بكلامهم فئام من الناس فالله تبارك وتعالى ينصر هذا الدين ويغرس لهذا الدين غرسا لطاعته سبحانه وتعالى وللدلالة عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من هذا الغرس ومن الذين يدلون الناس على الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن يستعملنا وإياكم وأن يستبدل بنا إذن الداعية إلى الله إذا رأى القلوب تعلقت به جاء وقطع هذا التعلق وعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى وفي قول الغلام Pick up! إني لا أشفي أحدا ولم ينظر إلى المال ولم يذكر المال, يذكر المال كما ذكرنا لا بمتح ولا بزمن هذا إن دل فإنما يدل على عدم تعلق هذا القلب بالمال وإنما يدل على تعلق قلب الغلام بالآخرة وهكذا الداعية الصادق الداعية الصادق الذي يريد أن يصل إلى قلوب الناس والذي يريد أن تقبل دعوته عليه أن يلتفت للدنيا ولا يلتفت الى اموال الدنيا اذا اردت ان تكون عزيزا بين الناس مرفوعا على الرؤوس بين الناس فلا تلتفت الى الدنيا ولا تزاحم اهل الدنيا في دنياهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد فيه ازهد في ازهد في الدنيا يحبك يحبك الله وازهد فيما في ايد الناس يحبك الناس فاذا زهدت فيما في ايد الناس ولم تخالط اهل الدنيا في دنياهم ولم تزاحم أهل الدنيا في دنياهم كانوا محتاجين إليك وأنت لست محتاجا إلى دنياهم وهذا هو منهج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى كانوا جميعا لا يطلبون أجرا على دعوتهم لا أسألكم عليه مالا لا أسألكم عليه أجرا ان أجري إلا على الله أما إذا, أما إذا تنازل الدعاة إلى الله عز وجل وصاروا كالمناديل في أيدي الأغنياء وخالفهم خانت اصحاب المال سقطوا من الناس وقالوا انظروا إلى هؤلاء المنافقين الذين يسيرون مع اهل الدنيا ومع اهل الغنى يسيرون معهم في الانتخابات ويسيرون معهم في المظاهرات وغير ذلك من الأمور الدنيويه فعند ذلك يسقط الداعية في اعين الناس وامام اعين الناس اما إذا اعتزل الداعيه أهل الغنى ولم يخالط اهل الغنى في دنياهم فانه يظل عزيز وإنه بين الناس مرفوعا على رؤوس الناس فإذا الدعاة إلى الله عز وجل لا يلتمسون أجرا على دعوتهم الدعاة إلى الله عز وجل لا يتطلعون إلى أموال الناس وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ممتعن به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ممتعن به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى لا تتطلع إلى هؤلاء ولا تتطلع إلى أموال هؤلاء واعلم أن العيش عيش الآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى بهذه الطريقة يظل الداعية مقبولا عند الناس يظل الداعية مرفوعا بين الناس لا يسقط من عين الناس ترى القلوبة حبه لأنها تعلم أنه لا يريد بدعوته ما مأربا من مآرب الدنيا ولا يريد بدعوته مالا من عند أحد من الناس وإنما لا يريد إلا ما عند الله تبارك وتعالى ولذلك ترى الدعاة إلى الله عز وجل الذين لا يلتفتون إلى الدنيا ولا إلى أموال الناس ترى أن الله عز وجل يسخر لهم الدنيا يسخر لهم الدنيا وأنا أوصي إخواني بقراءة مقال لشيخ محمد يعقوم بعنوان ارحمون من أين يأكل الدعاة نعم حديثة وعيث الناس في مجالسهم الشيخ فلا شغلين الشيخ فلا بيأكل منين الشيخ فلا معيش عيال منين هذا كلام الناس وشغل الناس الشاغل من أين يأكل الدعاء فنقول ارحمون إنما الأرزاق بيد الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسم ما الذي تنتظره من عبد نظر نفسه لله وفرغ حياته لله تبارك وتعالى ليدل الناس على الله تبارك وتعالى. فهذا تصاق له الأرزاق من حيث لا يحتسب إنما هذا من الله تبارك وتعالى كما قالت مريم عليه السلام لما دخل عليها زكريا عليه السلام ف... قال ان لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فالله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب فإذا الداعيه إلى الله تبارك وتعالى لا يلتفت إلى دنيا الناس ولذلك يجد الاكرام من الله تبارك وتعالى ولا اقصد بذلك انه تاتيه اموال من الخارج او من الداخل وانما يجد البركه من الله وتعالى ربما لا يحتاج لأحد ربما لا يحتاج إلى ما يحتاجه الناس ترى أن الله تبارك وتعالى يبارك له في حياته وفي رزقه وفي قوته وفي كل شيء في حياته فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أهل الدنيا ومما ذكر عن الإمام بن الجوزي رحمه الله <تصفيق> لأنه رحمه الله لما تفرغ لطلب العلم لامه أهل زمانه من أقرانه لامه أقرانه من أهل زمانه وقالوا له تتفرغ لطلب العلم فمن أين تقتات من أين تأكل ومن أين تعيش ومن أين تطعم زوجتك وأولادك فقال الإمام بن الجوز رحمه الله فلم ألتفت إلى ذلك ونظر نفسه لله تبارك وتعالى وتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل فهذا الله تبارك وتعالى على يديه الآلاف وأسلم على يديه الآلاف المؤلفة من الكافرين فقال رحمه الله تعالى فنظرت في حياتي وفي عيشي فوجدتني من أرغدهم عيشا وجدتني من أرغدهم عيشا نظر إلى إكرام الله له وإلى الدنيا فوجد أن الدنيا قد أتت تحت قدميه بموعود الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى فقال ربنا عز وجل في الحديث القدسي يا ابن, آدم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأسد فقرك يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا وأسد فقرك إلا فعلت ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك فالذي يتفرغ لله عز وجل ولطاعة الله وللدعوة إلى الله تجد أن الله عز وجل ينجز له هذا الوعد أسد فقرك وأغني قلبك أغني قلبك تجد الغنى في قلبك وتجد, وتجد القناعة في قلبك والقناعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الغنى الحقيقي ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس وإنما الغنى غنى النفس وليس معنى كلامي أن يعيش الداعية وطالب العلم أن, ي... أن تمتد يده للآخرين وأن يعيش على الآخرين لا أقصد ذلك أبدا وإنما أقصد أن يعيش عزيزا وعند ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه كفاه الله سائر ما أهمه من كانت الآخرة همه جمع الله له شملة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأحيانه أتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي راغمة والذي سلك طلب العلم وتفرغ للدعوة إلى الله يجد أثر ذلك الذي أخبر عنه يجد أنه يكتفي بالقليل من الدنيا ويجد البركة في ماله وفي عياله والحمد لله على كل حال ولله الحمد والمنة فإذا هذا الكلام من الغلام الذي لم يلتفت إلى الدنيا ولا إلى المال يدل على على تعلق القلب بالآخرة وأن العز كل العز في طلب الآخرة وفي عدم مزاحمة أهل الدنيا في دنياهم في قول الغلام إنما يشفي الله تعالى فيدة عظيمة وهي أن تعلق قلبك بالله عز وجل وأن لا تيأس من روح الله تبارك وتعالى الشافي من أسماء الله والطبيب من أسماء الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم رب الناس ال أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاءا لا يغادر سقما فالشافي هو الله عز وجل الطبيب هو الله تبارك وتعالى الذي يبرئ هو الله تبارك وتعالى فعلق قلبك بالله وعلق رجاءك في الله تبارك وتعالى مهما كان الداء عضالا ومهما كان المرض شديدا فاعلم أن كل شيء بيد الملك جل جلاله وكل شيء بتقدير الله عز وجل فادعوا الله وتعالى ودعو الله تبارك وتعالى أن يشفي سقيمك وكن على يقين جازم بأن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء كما قال ربنا تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأنا أعلم أناسا كانت عندهم أمراض مستعصية أي العجز الأطباء في الدولة عنها ولكن مع كمال يقينهم ومع إخلاصهم وصدقهم مع الله تبارك وتعالى لجأوا إلى الله وأتوا بماء زمزم وقاموا بعمل الحجامة فشفاهم الله تبارك وتعالى من تلك الأمراض ولكنها تحتاج إلى يقين في الله جل وعلا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أن بطن أخيه تشتكي أن بطن أخيه تشتكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا اسقي عسلا فجاء الرجل وقال لازال أخي تألم ولازال يشكي من بطنه فقال اسقي عسلا فجاء الرجل وقال لا لازال أخي تألم فقال اسقي عسلا فجاء وقال إن أخي لازال يتألم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك صدق الله وكذب بطن أخيك فإذا أردت أن يشفيك الله عز وجل فلا تجرب الله لا تجرب الله ولا تدعو الله وليس في قلبك يقين وانما تدعو الله وقد امتلأ قلبك بالامل وقد امتلأ قلبك باليقين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ثم اعلم أن الدعاء سبب من جملة الأسباب إن الدعاء سبب من جملة الأسباب فقد الإنسان ربه ولكن قد يكون الخير في عدم الشفاء قد يكون الخير في هذا المرض لأن المرض شهادة من الله عز وجل إذا كان في البطن لأن المرض رفعة في الدرجات للعبد كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إن العبد تكون له المنزلة عند الله جل وعلا أي تكون له المنزلة العالية في الجنة فلا يبلغها بعمله يعني مهما عمل من الطاعات وما ما أقام الليل وما حضر مجالس العلم وما فعل من الطاعات فلن يبلغ هذه المنزلة العالية فماذا يصنع في هذا العب وماذا يجرى عليه فيبتليه الله عز وجل يبتليه الله تبارك وتعالى ليبلغه هذه المنزلة ليبلغه هذه المنزلة إذن الدعاء من جملة الأسباب ولكن أدعو الله وأنت كامل اليقين ولذلك قال هذا الغلام إن إني لا أشفي أحد إنما يشفي له تعالى إنما يشفي الله تعالى فعلق قلبك بالله وهنا أنبه عن مسألة وهي قول كثير من الناس واعتقاد كثير من الناس أن الدكتور هو الذي يشفي وأن خبرة الدكتور التي تشفي أقول له بأن الدكتور وما يصف من علاج ودواء إنما هو سبب من الأسباب وإنما الشاف على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى ولذلك ترى هذا الدكتور، هذا الدكتور الماهر الذي يشار إليه بالبنان، هذا الذي يظن أنه لا يخطئ، تراه ربما وقع في خطأ لا يقع فيه طالب في كلية الطب، تراه يقع في خطأ، لا يقع فيه طالب، لم يزاول المهنة بعد، نعم حتى تقطع تعلقها بهذا الدكتور ولتعلم أن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى ولذلك هؤلاء الذين يقولون الدكتور فلان الذي شفي أو الدوائل فلان الذي شفي أقول هذا لم يسلم من الشرك إما شركا اكبر إذا ظن أنه يشفي بنفسه او إذا علق قلبه كاملا بهذا الرجل وظن أنه الذي يشفي استقلالا أما إذا قالها كلمة إذا قالها كلمة ولكن رجل ركن بقلبه إليه على أنه سبب من الأسباب فهو أيضا مشرك ولكنه ليس بشرك اكبر ولكنه شرك أصغر ولكنه شرك أصغر أما التوكل فهو أن تعمل بالأسباب ولا يلتفت قلبك إلى الأسباب التوكل أن تلجأ إلى الله وأن تفوض أمرك لله وأن تأخذ بالسبب ولكن لا يركن قلبك إلى السبب إذا أخذت الدواء باسم بسم الله بسم الله الشافي فهذا الدواء لا يشفي وانما الذي يشفي على الحقيقه هو الله ولذلك ترى نفس المريض ونفس المرض ونفس الدواء ياخذه مريض فيشفى وياخذه مريض اخر فيموت إذا ليس الدواء وليس الدكتور وانما الذي يشفي كما قال الغلام إنما يشفي الله تعالى انما يشفي الله تعالى ثم قال الغلام فإن آمنت به دعوت الله فشفاك إذا آمنت بالله دعوته سبحانه وتعالى فشفاك وهذا من زكاء هذا الغلام ومن فطنة هذا الغلام فإن الداعية الذي شغل بالدعوة والذي يحمل هم الدعوة لا يضيع الفرص لا يضيع الفرص في كل مكان هو داعية إلى الله لأن بعض الناس يظن أن الدعوة منبر ومحاضرة ليس الأمر كذلك الدعوة في كل مكان وجعلني مباركا أينما كنت في كل مكان تكون فيه تدعو إلى الله عز وجل فهذا الغلام يغتنم الفرص هذا رجل جاء إليه رجل من أهل الدنيا رجل من أهل الأموال رجل من أهل الغفلة لم يسمع عن الله في حياته قط لم يخالط إلا هذا الملك الظالم الكافر الذي يحمل الناس على الكفر فهي فرصة رزق صاقه الله إليك نعم أيها الداعية إذا ركبت في وسيلة المواصلات فهذا رزق صاقه الله إليه إذا ركبت في تكتك فهذا رزق صاقه الله إليه في أي مكان أنت فيه هذا رزق صاقه الله إليه لعل الله عز وجل يهدي بك شخصا او اشخاصا لم يسمعوا عن الله تبارك وتعالى فهذه فائدة عظيمة ان الدعاة إلى الله يغتنمون الفرص انظر إلى يوسف عليه السلام. يوسف في السجن لكن لم يحمله الهم على أن ينسى الدعوة إلى الله عز وجل حكم عليه بالسجن بضع سنين من ثلاثة سنين إلى تسع سنين ظلما وعدوانا بغير بغير جريمة اقترفها ومع ذلك لم ينسى الدعوة إلى الله عز وجل فلما جاء السجنان وأراد أن يفسر لهم الرؤيا ماذا فعل عليه السلام؟ وجدها فرصة اغتنم الفرصة قبل أن يفسر لهم الرؤى قام بدعوتهما إلى الله عز وجل أرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار فبدأ بدعوتهم إلى الله عز وجل وهكذا الداعية الذكي الفطن الذي يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل بخلاف السلب المخزول الذي يكون في مكان ويرى فيه المؤمنين ومع ذلك لا يتحرك ولا يطمعر وجهه من معصية الله تبارك وتعالى ولذلك إذا نزل العذاب بهؤلاء العصاة فإنه يبدأ بهذا الداعية لأنه لم يزجر الناس عن معصية الله لأنه لم يدل الناس على الله تبارك وتعالى فيقال عند نزول العذاب به فابدأ لأنه لم يطمعر وجهه من أجليه إذن الداعية إلى تنم الفرص فهذا صيد جاء للغلاب هذا رزق ساقه الله للغلاب رجل جاء يطلب الشفاء فبدأ في تعليق قلبه بالله عز وجل وقال له ان آمنت إن آمنت بالله عز وجل دعوته فشفاك وهذا يذكرنا بموقف أم سليم رضوان الله عليها أم أنس رضي الله عنه لما جاءها أبو, جاء أبو طلحة لكي يخطبها فقالت ما مثلك يرد يا أبا طلحة نعم الرجل أنت ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلم ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي ذلك ولا يحل لي ذلك فأسلم يكن ذلك مهري قالت له أنا منك بس الإسلام انظر. انظر إلى هذه المرأة التي حملت هم الإسلام مش الوقتي يبقى رايح الرجل ما حلتوش يجب شابك وبنصة طلق الست الحمه تقول له إحنا يا ابن برضو مش هنسلوخك زي ما الناس بتسلوخ إحنا نكون نص سلخة احنا عايزين شبكه بس يا ابني ب 10000 جنيه وعايزين اوضه كذا وعايزين النيش واللي طالع بقى الموضه الجديده البار سمعتوا عن البار سمعتوا عن البار ما هو ده من البلاء اللي احنا فيه مش في حاجة اسمها بار الاندو ولا اسمها ايه بار بقى دي عشان ايه خمرة ولا عشان ايه بالضبط اقول اسمه بار يعني اللي هو البوفي بتاع ام امك وستي وستك بس بتراث جديد بقى البوفي بتاعك يا محمد فازو ايوه كان زمان اسمه البوفي او الصحارة الوقت طلعوها جديدة وسموها بار وما تنساش بقى يا سيد قط البيبي قط البيبي وتكون جس رايش جز سلاير طب ما تعملها سرير واحد عشان حتى لو خضبت ولا حاجة تروح انت تنام عليه واخد بالك ويبقى داخل العريس ما حلتوش ما حلتوش حاجة ويروح يزن نفسه وبقى على الإقصاط ويزل نفسه ويفضل مزلول عشان قط الأطفال ومجوزين سلاير طب افرد ياخد اخر خلفك أو افرد اتقطع خلفك خالف